بسم الله الرحمن الرحيم يا سين الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباء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 وَجَعللنا مِمْ بَيْنِأَديهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْ شَيْناَاهُ فَهُم لا يُبُصِرُون وَسَوَ أُن عَلَيْهِمْ أَأَظَرتَهُم أَملَمْ تظِرهُم لا يُؤْمنِنون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 قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَمْ إِن تُذْكِّرُون؟ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مسرفون.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 وَإِنْ كلُل اللََّ جَم ل دَيْنَا مُحبررون وَآيَتُ الهُمُ الْ الأأَرْدُمَيتَةُ أَحيْيَينهاَا وَأَخْررجِنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأكُلُون وَجَعللْناَ فيِيهَا جََّاتٍِ مِن النَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجرْنَ فيِيهَا مِنَ الْعُيون لأكُل مِ فَمَرِهِ وَمَا عملِلَةُ أيديهِمْ أَفَلَا يَشْكُرون سُبَبحان الذي خَلَقَ الأزْواجَ كُهَا مَِّاتُم بِتُ الْأَْضُ وَمِنْ آفُسِهِم وَمََِّا لا يَعلَمُون وَآيَةُ هُ الَّلُ نَنسْلَخُ مِنهُ النَّه رَفَإذَاهُ مُظلِمون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 وَلَوِ فِي خافِصِ الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا محضرون.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 وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إن إِلَّا وَإِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ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 بَلا وَهُوَ الْخَلَّ قُلعَِيم إنِماَا أَمْرُوه إِذَا أَوادَ شَيْئًا أَ يَقُلَ لَ كُ فَكُون فَسُبحَانَ الذي بِيَذِهِ مَلَكوتُ كلُلِّ شيءَيئٍ وَإلَيْهِ تُرجَعون